الحمد لله لا وَنَعَوْفُ بِاللَّهِ بِالشُّورِ عَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ عَرَاجِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُمْ فَلَا يُنْضِلَّ لَهُمْ مَنْضِلَّ لَهُمْ مَنْضِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُمْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَهُبَعْهُ وَالشَّرِيْكِ رَبْهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق قفاته ولا تغطون ولا تغطون إلا أنتم مصيرون يا أيها الناس يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم لنفس واحدة خلق منها دوجها منهما رجالا يا كثيرا ونساء وتق الله الذي تساءلنا برحام إن كان الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكبروا قولا وسديدا يسأل لكم ومن يطيع الله ورسوله فاز فوزا عظيما المراد إن أصدق الحديث كتاب الله غير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع كل محدثة وكل محدثة من بتاع. وكل بدعة من لا وصلنا إلى الخاصة الثالثة من خصائص يوم الجمعة فيما بكراره المطيم الجوزية رحمه الله في كتاب زاد المعاد الخطال رحمه الله الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي الذي هي من آكلي فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين وأعظم من كل مجمع يجتمعون به وأفرطه سوى مجمع عرفه ومن ترجه تهونا بها طبع الله على قلبي. وقرب أهل إسماعيل وقرب أهل الجنة يوم القيامة وصلتهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب يوم يوم, يوم بحسب من الإمامة يوم الجمعة وتذكيرهم هذا حديثهم ماذا نعرف؟ فالخاصه الثالثه هي صلاه الجمعة وهذا فرض من آجد أفرض الذي فرضه الله على عباده. قبى أبو بكر في أول كتاب الجمعة الصحيح قال باب فرض الجمعة في قول الله تعالى إذا نوى الصلاة يوم الجمعة بسَعَوا إلى بدء الله وضرب بيلا. ذلك خير لكم أنتم تعلمون. ولا مرشد في رفع البار. صلاة الجمعة غريبة من فرائد العيام على الرجال دون النساء بشرائط أخرى. هذا جمهور العلماء. ومنهم من حكاه إجماعاً كم بعده، وشد ذا من زعم أنها فرض كفاية للشافعيين، وحكاه بعضهم أولاً للشافعيين، أولاً ذلك عام لأصحابه، أي الشافعي لا يقول هذا الجمعة فرض كفاية لزه طرباينين، حتى قال ضيف منهم لا تحل حكاياته عنه. إذن حكايته هذا القول عن الشافعي أنه يقول إن الجمعة فرض كفاية ليس فرضاً عينياً على كل رجل قد نعم ذكر المخاري الجليلة من كتاب الأعلى الفضلية الجمعة في الآية الفرنان هو أما من السنة على فرضية الجمعة منها من أخرج رضي الله عنه أيضا في هذا الباب نفسه، وكان أخرج مسلم في حديث أبي راير وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيننا قوت الكتابة من قبلنا وهذا يوم الذي ظل راع عليهم، يعني يشير إلى جمع، فاحتلف فيه. فهداه الله إليهم فنعم فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد فالشاهد من حديث قوله هذا يومهم الذي طردا عليهم أي أن الجمعة طردا على الأمم السادة ولكنهم طردوها فأصدر في يومين احنا افتل اليهود بالسبت و افتل النصارى بالأحضر والفادمة للأمة مدى اليوم وصاروا السابقين عن الزمام السابقة لإدهاب الحديث الثاني مأرشى مسلم من طريق الحكم في الميلاد عبد الله بن عمر فإن غير الله عنهم لأنهم قال إن أو أنهم سمع فسوء الله صلى الله عليه وسلم يقولوا على أعوادي من بل لا ينتهي أن أقوام عن ودعيهم الجمعات أو لا يحتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين لا ينتهي عن او لا يهتمن الله على قرون ثم لا كنا من الغافلين فروعيت شديد وهذا قال النووي في شرح مسلم وفي أن الزوم على فرض عيل ومعنى الخدم الطبع هو التخصيص الحديث ما أخرج مسلم أيضا من حديث بن مسعود رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يتخلفون عن الجمعة ثم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم هو أيضاً جديد. آآ آآ أيضاً أو أيضا وعيه شديد وقد ذكر هذا الوعيد أيضا وجاء هذا الحديث أيضا في صلاة الجماعة بالضف في وهو يصح في التيمم في مطلق صلاة الجماعة صلاة الخمس وكذلك في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يضرب الجمعة في المسجد أن يفعل بهذا النوعات كادة يحرق أن يحرط على هؤلاء كتابهم وكذلك قال بحق من يتكلف عن طرط الجماعة في المسجد الرابع ما في الحديث الرابع من رجل داود في سنانيه الحديث الضدن الحديث الضارج للشهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة الصبي الصبية والمرأة والمنذوب والمريض فأولا الأربعة يستثنون من فرضية الجمعة المرأة والصبي والمملوك والميت <تصفيق> هذا خديثه صححه الشيخ الألماني رحمه الله بصحيحه إليه وقعه وأما الخاصة الرابعة من فصائف يوم الجمعة وما قرأ المغيّم الجوزية في زيادة المعاتي كما يتعلق باستسام فقال الأمر باللي اختصاري في يوم الآن <تصفيق> و أمر مؤكل جداً أقوى من وجوب الوطن واختراك المسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من نسل النساء ووجوب الوضوء من نسل الذكر ووجوب الوضوء من القفاة في الصلاة ووجوب الوضوء من الرعاة والحشامة والضيء ووصوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النشاء والأخير ووصوب الصلاة على المؤمن إن كان بعض, إن كان بعض ما ذكر المطيم فيه خلاف وبعضه لا يجب أصلاً ولكن أشار أنا ابن مطيم فأنا مجدها وإلى إلى وصوب الاتساب ثم قال على الناس في وصوبه ثلاثة أقوال النافي النفج الرجوب والإذبار إذاب الرجوب والتقصير بين من هي رائحة رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغل عنه يستحب له. تلا ده لأصحاب أحمد. هذه مسألة مسألة الاستقال يوم زمان. إذا نرشع بالنسائل التي اشترى بها بكلاهه بين غلمات بين قائل الوشوق وقائل بالاستحباب وبين مفصل كما بكر مقيم وأقوى ما استدل به الطائلون الطائل بالاستحباب هو الحديث الذي أخرجه أبو داود في شمالي وبوب عليه باب في الرقصة بي البصل يوم الجمعة إدارة البصلي يوم الجمعة والنسائي في مصطفى وبوب عليه أيضا بنفس بتغوي بنفس تغوي ادي داوت وتغوي عليه باب في الوضوء يوم الجمعة وهم ما جاء وبواب عليه ما جاء في الرخصة في في طارق القصر ومن هزيمة في صحيحه وبواب عليه ما هو ذكر الدليل أن القصر يوم الجمعة قضيلة لا قريضة والما في عليه باب الثلالة على أن البصلة يوم الجمعة سنة اختيار كلهم اخرجوا من طريق حسن البصري عن صامرة ابن جند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من, نعم من توضط يوم الجمعة فيها ونعمة ومن اختفل فالبصلة ضلت وهذا حديثه قد اختلف في السماع الحسن الحسن المصري من صمرة وثبت سماعه الحسن من صمرة في كل ما أنه هو أو في بعض الأحاديث أنا مجد أعلم بعض الفاتره ومن يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط وإن هذا الحديث له شواهد يرتقي إلى الحسن على الأقل الأحوال أو إلى الصحة وهو حسنا على أقل الدرجات لا ينتمع هذه المنطقة وهو هذه جاء بما روية به من الطرق الشواهد فقد أشار هذه الشواهد الشابو الألباني ورحمة رفضي صفير قال فإن الحديث ليس مصن في مبوع ولا مصنف. يعني, يعني كما قاله داود: "لا أقوم رقص في ضلع القصّل ورجله". فقال الشيخ الباني: لأن غاية ما فيه أن الوضوء نعم أن الرضوء نعمة العمل. نعمة العمل وأن القصّل أفضل وهذا مما لا شك فيه. قال الله تعالى ولو أن أمت فابلكا ما غير لهم قال ابن حزم هل دلنا المقصود على أن الإيمان والطقوه ليس فرضا حاشا لله مثلا ثم قال قال ابن حزم ثم لو كانت جميع هذه نص على أن وصل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حذجاً لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه الصلاة والسلام غصم يوم يوم يوم عواج يكون على كل مختلم وعلى كل مسلم في الوقت وهذا القول يوم عليه الصلاة والسلام شهر عنوائد رقم ذا إدنات كل الحالة أكل بيطين لا شك بيه ولا يحل طلب قربوا الناس في الياطين والأخذ من الوصول، وكذلك قال ابن حزين كان انتظر أن الحديثة بذيات الإسراء على أو مقدمة عليه. ولهذا أقراه الشيء الأرباني هذا وقرأت أن بصر جمعة ولكن لما نستعرض والأدلة المتبصية ونطبق كبيرا أن يترم عليها نرى أن هذا القول من وجوب أيضا فيه نظر لتعارض الأدلة وما يكرروا محتم في نظر من مسألة النصر لأنه لا دليل على النصر فقد باب البخاري في باب الثاني في باب الجمعة قال باب فضي البصل يوماً الجمعة فقال في الفتح قال الزيم ابن لم يرد الحكم لما وقع فيه من الخلاس وافتظر على الفضل حيان الاختسال لأفضل في المجموع لأن معلوم تغيب فيه هو القضل الذي يتطفق الأذلة على زلوثه وفي البخاري لم يترجع عنده الوجوه على الاستحباب وإن كان ضائر التوين يدل يدل على نور يميل إلى الاستحباب لو كان واجبا عنده جزما خرق من هذا على عدده وذكر أبو خليفة ثلاثة أخذيثة الحديثة الأول حديث أبو الله من عمر ومجراء نور الحديثة <تصفيق> عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذا جاء عليهم الجمعة فلي يختص هكذا في سيغة الأمر والثاني حديث والثاني حديثة بن عمر أيضا أن عمر بن الطبي بينهم وقائم يخطف يوم الجمعة اتدخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاء تعينه في روايكنا واسمان واسمانكم أفامت هذه أي لماذا أخرت فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين حتى سمعت التأذين فلم أدل أن توضأت فقال عمر عن وضوء أيضا أن يُنكره وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أو كان يحضر بالقصر والثالث محديث هو إسعيلي القدري إنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قصر الجنعة واجب على كل مختلف فكان الخاطب قد حشر ما لا استندا بها الى اقوال الوجوب واعتبر انها اقوى اشدالا من حديث صومره الذي ذكرناه ولكن عند البرده دابيا للاستكار ذكر الحديث ان سعيد هذا زنة... يوم الجمعة واجب من على كل مختلف ورق هذا الحديث من أخر الذي يغير بلق يوم الجمعة واجب على كل مختلف كبصل الجنابة ثم قال معلقا وهذه الحديثين ظاهر هما الوجوه <تصفيق> الذي هو لازم ولا أعلم أحدا أوجب بصل الجمعة فرضا إلا أهل ومعجبوه وجاعوا تاريكه عامداً معاصي لله ومع ذلك يجيزون خلط الجمعة دون غسل لله. واحتجوا بظهر الحديثين الذين طفلنا هما هما ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالتلائق الموجبة إخراجهما عن الظاهر يعني يشيه إلى الأدلة الأخرى الذي صرفت الأمن هنا في هذه الحديثنا الرجوع إلى الاستحباب منها حديث صمرة من توضى يوم الجنعة فديها ونعمة ومنها ما يلت في ذكره الآن فقالت المهدي بعد أن أخرج حديث صمرة من توضى فديها ونعمة قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة وراءوا أن يُتساء وضوءوا من الغسل يوم الجمعة إذا لم يروا رجوع هكذا نقل الترميدي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون الاستحبار للوجوع قال الشافعي ومنما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم, يوم الجمعة أنه على الاختيار أم لا أم لا على الوجوب حديث عمر الذي ذكرناه ألفا حيث قال الأوسمان والوضوء أيضا وقد علمت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعه فلو علم أن امره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده يغتسل ويقول لو رجع اغتسل ولما خف على عثمان ذلك ما علمين ولكن ذلك هذا حديث ان الغسل يوم الجمعه فيه في فضل فغير وجوب يجب على ظهر الندازة. قلت و هناك علماء آخروا استدلوا بإمثالة عكسيا. استدلوا بحديث عمر هذا على الوجوب. أيضا قالوا إن عمر أنجر العثمان هذا إنجار لا يكون إلا علاقات واجب وقالوا إنه صدع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقال ما قال الشبعي أن أثمانا لم يبتسل وأنه على أنه يرى الوزوك أنه كان يرى الوزوك لما انترك الاختساب ووقتي كرب حليفة آخر فالذي أخر من الممكن أن يقال أن أثمانا كان يرى عدم الوزوك وأن أمر إما أنه كان يرى الوزوك ولذلك أنكر عليه وإما أنه كان يراء التأكيد فقصد أنه من, إيش؟ من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قضرة من الصحابة فإن طارق الاجتسل فيه فهذا فيه من ابن ضغط التدابي وهو المهاجرين الأولين وكان هذا محضر عام من الصحابة في ملصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن عمر يبين لهم وإن كان لا يرى الوجوب وهذا كما أو يشبه الأضحية إن جمهور العالمين من أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون أنها واجبة وزومة عينية والأضحية وإن كان أضعتني مضحي فأنها شعار من شعار الإسلام ده. ومما انتهر إلى العدد الوجوب من الصحابة بن عباس وزراهم في آخرين نفتور في بيار شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ملائكته علماً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فتخرج جود في سرني من طريق أفرمادا نولا بن عباس فقالنا نازل من أهل العرب جاءوا ابن عباس ورد الله عنه فقال يا ابن عباس أطار غسلة واجبا فقال لا ولكنه وخير لمن وما لم يختزف عليه دواجه وسأخبركم كيف بدء الوصن كان الناس مجهودين يبسونا صوفا يعملون على ظهورينا وكانوا نزدهم نيقا مقارب الصقف وكان صف منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش من عواد النخيل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحار وعلم الناس في ذلك الصوف حتى طارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من تلك قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فقتسموا ولا يمس, يمس أحد أفضل ما يجد من دونه وطيله. قال ابن عباس: المجاء ضاب الخير ولا بسوا الرصوف وكفوا العمل وسعة من جذوهم. ودهب بعض الذين كان يؤدي بعضهم بعضاً من العادة قلت ويشهد هذا الأثر إثناثوا حقاً ومنهم جزء مرفوعي عن البي صلى الله عليه وسلم قلت ويشهد هذا الحديث أو الأثر ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه وما قال كان الناس يندقون يوم الجمعة من منادلهم ومن العوادي يأتون في الغبار يصيبون الغبار والعرق فأتى فأنه فيقرش منه العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم إنسان وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتهرت في يومكم هذا أكد هذا، واستحبه، و... وأحس عليه، آه. ولكنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الرجوع. هذا لا يظهر النبي تجمع الأدلة، النبي تجمع الأدلة، لأنه لو قلنا بالرجوع فقط، لو ما... طرحت أدلة أخرى، آه. ومنها أيضا خرج مسلم حديثا في غاية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ بأحسن الوضوء ثم جاء الجمعة إلى آخر الحديث وذكر فضل الرواح من الجمعة ولم يدبر الوضوء أيضا وهذا أيضا من الحديث التي ذكرها ابن المرقم في قول من قال على الرجوع فللي يظهر أن الاختسال مستحق وهو سنة مؤكدة تأكيداً يعني قوياً يكاد, يكاد ما ينصف للجوء من التأكيدية وتتأكد أكثر أو تكاد تصل للجوء في حق من كان له رائحة تؤذي المظلين فهذا يتأكد الأمر باختزام الحقيقة أكثر وأكثر خاصة إذا كان من الذين يعملون على نحو ما كان الحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أن يأكل من المدف النظيف المتطيع المطهر، ألا والأولى تشك هذا، ولديه أيضاً لا يخرج من الغلاس وإنما الأرجح كما ذكرت الله تعالى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر شهادة لا إله إلا وذا حي على الصلاه اصقام الصلاه اصقام الصلاه الله اكبر